صاد والقرآن ذي الذك بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فلاد ولا تحيل مناص وعجبوا أن قال الكافرون هذا ساحر كذاب 118. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب 119. وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن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 يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليغتقوا في الأسباب جند هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قبلهم قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْثَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا أجل لنا قطنا قبل يوم الحساب